افتش حر هذا ان انتم لا ترصرون افلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في الجنه ناصره ولعين فاشين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذابا جهنم قولوا واشربوا ان ام بما كنتم تعملون متكئين على شرر مصفوفة وزودناهم بحور من والذين آمنوا واتبأتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم شاي كل امرئ بما كسب ره و امددناهم بفاتهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لهم فيها ولا تاكل ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون واقعد لدحضهم على بعض يتساءلون قالوا نا كنا قر في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم اننا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بَكْهِينٌ وَلَا مَجْنُونٌ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَضَّ رَبَّهُ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ